وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لا لمن خاف عذاب الآخرة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 Fminhüm shqiyyu wa sa'id, fminhüm shqiyyu wa sa'id, f'amma al-ladzīn shqu, فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد كَفَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ